<تصفيق> أرجع إلى المرور وتأتى وهكذا سلاك الجنازة لكن أن تقول أن أنه سلاك الجنازة ما تطول مدتها سلاكها قد تكون خمس دقائق عشان دقائق فسلاكنا تطول أما سلاك الجنازة دقيقة أو دقيقة ساعة لا تطول فلعل السؤال أنه يعتدد الإسفلاء كثيرا. وذلك أنه <تصفيق> إطلاع كوحة لينهار من عطابه النحمة أو الحجارة. فالصحيح إن شاء الله أنه يواصل من حيث وقت. وعلى كل يف... يعني يقطع الصلاة، يقطع الطوامة لإقامة الصلاة ويقطعها لأجل... للصلاة على الجمال فأني يكسوا اللواء فالأهل. إما إذا سكت لعدي الأشوار فإن رسلتها يبني على اليكين. يار. السكتة هي أهلها الطبق. هل هي أربعة وخمسة. اليكين الأربعة. الخامس يشكوا فيه. سترضي هذا الصالح الذي سوفيه وتجعلها الله ستسلم عليه تسلم عباده وسننه استلام الركن اليماني في يده اليمنى أو بيده اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو أن يستلم الرفن اليماني والحجرة في طوافه قال ناجع وكان ابن عمر يثعله رواه أبو داود فعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر وضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم الكفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا عمر ها هنا تسقب العبرات رواه ابن ماجه ونقل الأثرم ويسجد عليه فعلاه ابن عمر وابن عباس فإن شق استلمه وقبل يده لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال رئيس رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوب بالبيت ويستلم ابن بمحجن معه ويقبل محجن روى مسلمه عبد داود وقبل محجن هذه نوزانة <تصفيق> للطراح استيراد أرضين إلى اليمن، ويسميان إذا كان اليمنيانيين ينموا هذه الجهات، وأن شماليا إذا كان اليمن أرضين الشاميين ينموا هذه الجهات، وغربا إذا كان الشمالي شرقا إذا كان العراقي. لانه للجهه العراق والركن الشمالي الغربي يسميها الركن الشامي لانه للجهه الشام. على كل الركنان الشاميان لا يستلمان فروي عن ابن عمر لما سمع حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرها بان قريشا قصرت بها النفقة فلن... فلقصوا ليشا عن قواعد إبراهيم من جهة الشمال. وتركوا له شيئا وهو الحشبع في أدره. فقال الله أباس ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم ترك السلام بخنين الشاميين إلا أنهما ليس على طواعب إبراهيم. وحينئذن فالذي يستلم هو الركنان البيباهية. هو أن مراهية كان يستلم الضفنين الشاميين. ويقول ليس شيء من البيت مهجورا. فقال فقال له ابن عباس لقد كان لكل رسيل الله عثوة الفتن فأذعنا لقول ابن عباس هو صدق يعني أن اجتلاع ربطين الشامعين لما من يخال النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون صدا وليس لذلك هجران من البيت لكما أننا لا نستلم بقية سيطان لا يرد ذلك هجرانا. كله وهذا فأول ما يدعو به الحجر الأسود. ماذا يعمل؟ أولاً يحاول أن يقدله. تقبيله هو وضع سكفتين عليه نصر. وجاب دوان علدها تسوي، هذا هو الأصل، التكميل هو وأنغشر إليه عليه، فإذا لم يتمكن، لمسه يمسه يده، وقبل يده، فإذا صار عليهم وكانوا كذيران، استوى بأن يمسه من أحد من الأبيات؟ ويقبل ناسا العصر التي مسكه بها فإذا عدى وصعود عليه ذلك علما فإلا يفتهي بالإشارة ولا يقبل شيئا في هذه ويشير إليه بيده ويغضي ولا يقبل شيئا لا عصر ولا يهدف بقي أن نقول لا يجيب الجهام بشدة المجاهرة على الهجام. فقد جبت أنه صلى الله عليه وسلم طهر العمر فلي أراك طويا فلا في على الهجام إن وجد فشعة فاستلم وإلا همك. يعني انك لو جاهدت لا أورابك بغيرك فهذا يذب على أنهم لا تترى المزاحنا وأن هؤلاء الذين المزاحون حتى يتغمروا على مغايمهم أنهم لا يترى على سنة. لكن ثمت أن عمر كان مزاحنا. من يشدد المزاحنة حتى يرحب يشدد المزاحنة. هم يرحبوا يرحب الدماء. هم يرحبوا في الزاحن. وردنا فوقها طيلة عشر ساعات حتى يجدهم يسألون أي قدر يا أنه صلى الله عليه وسلم قال إنك أتى لهما أو أتى الخطايا لا, لا عذر من إنك أتى لهما أو أتى لهما يهبط الخطايا ولكل حال فلمن عمر انتهاد منهم عمر يحصلون النساء أو بالدين أو بالحدين والهلاك ذلك يسمى ذلك استلاءه فلا ما يمنعنا مع هذا يسمى لنا فيما قال الطالب أن دار الصحابة يسجد أولى طبعا أنه يسجد على الهجاب أن يضع يمتع عليه. هذا روي فيه آداء التي ذكرت في كتب المناسك. و لكن معظم ثلاثة الياء هذه المنفوض. وإذا مرهيها آثارا موقفة ولا لها قياس على التقريب أو أن لهم أطلقوا السجود على رضع الشبتين حيث أنهم وضع الولي فإن الولي قل له إذا وضعوا على الأرض يسمى سجوداً فإنعوا أن يطارئوا الاجتهاب منهم وأن السجودهم على بطلين اجتهابوا منهم أو أنهم أخلقوا على الساحلين في الجودة أما من السبكير نقام إذا أما من السبكير نقام يماني إذا نقول السنة أن يستلمه بيده ولا يطبل لا يطبله بشبتئه ولا يستمع عليه على الصحيح ولا يقبل يده أن يستلمه بها ولا يمسحه واتين يضع يده هيا دعوا عليه مدغدغوا ولا ينسحوا بيديه كل ذلك اليوم فتشاهد أن الكثير لينسحونه بيديه يأتي تتركوا هذا امر يديه للعد وينسحوا واذا استنوه بيد واحدتين ثاني ينسحوا ايدهم بها وجهه لذا عارضوا وكثير كثير منهم يقبله الوه التقليل وكل ذلك لم يحدث قد يقولون انه ورد فيه بعض ولكن تلك الاثار ما بين وعيهم وما بين عقوبهم لم يحدث بها شيئا معتمدا جميلا فاذا لم يستطع ان يضع يده عليه وهو الاستلام فلا يشير اليه الا الا يغمض اليه مرضا ولا يلتفت إليه ولا يصدق فهلا هم الذين يسبقون إلى حاله ليس بعهم دليل فلذلك يرى الكون من التبث وإنما عليك أنت مصرح ولا تشير ولا تسبث إن قدرت عن الاستقام هذا بدون كلام وبدون تطبيئ وإلا فاهم فالذكر والدعاء والجنوب من البيت والاطباع والرمل في مواضعها لما تقدم dit is eigenlijk heel simpel. De herinnering dat we nog in het toeval zijn, en dat de mensheid nog niet meer weet wat er gebeurt, dat is de herinnering aan het toeval. En dat is de herinnering aan het toeval. En dat is de الطائف مامور بان يكثر من الذكر ياتي بانواع الذكر اما تكليرا او تعليل او تسبيح او دعاء او قراءه او نحو ذلك لما كانوا طوابق صله الصلاه والصلاه لا تخلو من الذكر في جميع حالات المصلين فكذلك الطائف يشتغل بالذكر ودجع. وذهب الى من الرسول ليس من الوالد ثم لو طالوا ضاعت اي اضرابه التي لو صارت زينيا من اسلم في جمع على ان من ان يشغله طواعه من ذكر وذكر ينادي يا في يطرق على الطوارئ منه هو من العمام الصالحة أن يستغل من النشأ. وعي يطرر الحديث من سواله يكري عن رمادته أو عن نسألة أعطيته أفضل النعربي السائرين. أو يقرأ. إذا لم يحرر شيئا من الأنشاب والأجوية استغلوا كراعات بما يحر. ولو وليس لرسولة الأخلاق في أولهاتها أعونا عشبها الثالث وليس لبقى الله علي الدعاء المخصوص تلك الأبعية التي يستعملها المراقنون هذه صحيح لها عزيزة شبعية وعزيزة لأحادي لكن تخصيص هذه الدعاء الله في الشوط الأول دعاء الشوط الثالث لا أفضل وجود يجوز سبعة تدعو يوما، ويجوز عن تدعو بها في هذه الله، وجود ويجوز سبعة وعشرين دعاء في الثاني الخامس، وعكس، وعناش ما ذلك، وجود عن سبعة وعشرين يوما في الأحوال في الأشواط، وجود في ما ذلك، وجود عن الساعي وجود عن في الأحوال. ويجب أن تتعر بها كلها بموطن الواحد فهي أدعية لا تتعر أغلب منها واحد ورد إياها دي وضع منها مستحسن وضع منها منقوضا عن ضعب الثلاث وهو الأغلب هي أنه أن دعاء المستحسن ودعاء المشرى وما يشبه ذلك أدعية جمعة جمع جمعة هؤلاء الذين الذين جمعوا هذه الأدعية من كتب الأوراق ورحمة وبكل هذا الغلايش للطواري براء مخبوص بل أي تذكر أشابه فهنه يبلي ولكن يجلوه من البيت لكن أجازة او استحب الله من البعد منه الى تمكين من أفضل اذا كنت في طوابك فالطواب الله كل يوم المضى وقد شدع لك ان تظل ولا تستطيع الرملا اذا قرمت ودنوتا من البيت وتستطيعه اذا كنت في الطواب فالأفضل ان تأمر وان تجعيدا الخير للإنفاق الله وسهل سطلا لأ هي عيتي هذه السنة أفضل كما تقدم للسنة والابتداء عوان للسنة والركعتين بعده هو الأفضل خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّا وقيل للزهري إن عطاء يقول تزهُّه المكتوبة من ركعتي الطواف فصل سنة أفضل لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين ذابه البخاري. لا قول waar de allemaal niet aan de weg van het toeval, de waar de weg van صلى الله عليه وسلم, degenen die wij صلى الله عليه وسلم, en فإذا آخر الطوام كمرة الأسواق فقل أتعب الواجب. بطير رسل مكتان لسنة دريدها أن الله تعالى آمر بهذه الخنة ولكن لن يعلم بها في وقت حسن. فمتأخذوا من مكان إبراهيم المصلّى لم يقل جعد كل طواب فلما أمر بذلك أمر مصلقا قال درهم المراد المراد أن المسلمين يحرصون على أن يصلوا صلوات مسلوبة أو مسلوبة عند مكان إبراهيم سواء طابوا او لم يطوفوا وقالوا ان مرادعه بكتان كما فسرهم النبي عليه الصلاه والسلام فانه لما طابت اتى خلف المقام واتلى هذه الايه واتخذوا من مقام ابراهيم المصلى فصلى هناك بكتين لذلك اضافه الى ان مقام ابراهيم فهو الحجر الذي قام عليه. وهذا هو المشفور. دليله قوله تعالى في سورة آل عمران فيه آيات مينات لقام إبراهيم ومن دخله كان آمرا. فهو عبارة عن هجر كان يقوم عليه عندما يرضى الحجارة إلى الحائر. وقال إنه من اذا ما صار يقول عليه اشترى اشترى ثمنه الهدايا ذلك يا اهل اوبيا الذين تنون لا جعل كما ذلك المطالب الى مدينه انشوده هذه يا قول وقولك ان الله هو ساقي وذلعنا أنه أدركه بمطان إبراهيم أثر معطئ إبراهيم. وقال آخرون بمطان إبراهيم على المسكد خلده لأنه الذي أقاله هو الذي جعله لقوله لقوله فجعل أرئلتان من الناس تغل إليهم ولقوله ربنا آلنا مناسكنا ملاشق وتب علينا إلى قوله ربنا واجعلنا مسلمين لن الذي يكنا ومسلمتا لن وعرهنا لذلك أنه فيه قولا لكن فالجهور على أن المطالة خاصة لذلك وهذا إذن فرنا ليصلك حالها يصير قد تصلى عندما قام ابراهيم وكذلك انسان صلى الى جانبيه او صلى قمه وان الناس الهجر خلفه وصلنا في موضع الحجر القديم فقال الامر انه كان مساسكا يعني عرش الحجر الذي هو موقع القدس قال الامر انه كان مساسكا في سعبة. كان المتكلم انا يريد الى زياره في سجل ملتقى في سبت للهوه في الشق واننا اخرها قلنا اننا وضعا يط باها يقع في وقال بعضهم اذا كان انه كان في مكانه هذا واننا وضعه فيه لوقت اخر أولي قصة أنه جاء مكة شئ من أبوه يسمى شيء لأم من أحسن ويعمى إمرأته كانت أين مكعت لما جاء شئ له هلاله وغلطة في سنة شئ لأم من أحسن وإن له هلالهجق الذي هو مقام إبراهي هلاله ولم يوجد إلا بعد المعجاس يستعيله في أسفل الأرض لا دار عمر خلا فدع مثيأ يرجع مكانه فسال عن موضوع لا يحفظ موضوع هو جذب قد حجب هذه وذلك و ذلك كان لوقظ عليه قاسم منه ومن الجانس عنه هو جذبه لعل مثيأ قل لانه كان خمسه عشر ذراعا او نفعه واقاته بنقاط الرعب خلف فجاء واقاته من الجدار الى موضعه فوضعه فيه ودل عليه في الكافه لا يتاثر في التحليل هذا هو القول الذي عليه العمل فني على الناس يوضعوا يوضعون على أو على نقله إلى الله لنا ان لهم أننا المقام المثاله يعز النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابه الذين رضوا إليه رضي الله على كل لا عصا تخلو تكثر من كل ونواح العبادة ولكن لذا حافظ عليها أو أشابها ان شاء الله وردئ له جمع من أجل فمن ساعة هذه السنة التي هي رساتان خلف المقام فلقواه أشابه ولكن ساته هذه الهبيلة والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اواكمل السبع واستيعاب ما بين السبع والمروه وان بدا وان بدا بالمروث لم يعتد بذلك الشرف فثننه الطهارة وستر العوره والموالات بينه وبين الطواف وسن ايتربا يشرب من ماء زمزم لما احب ويرش به ثيابه ويرش على ويرش ثيابه وبدنه ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيته وسن زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبين رضوان الله عليهما فتحب الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة وفي المسجد الحرام وهي وهي بمئة ألف وفي المسجد الأخطى وهي بخمسمائة بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وشروط صحه السعي ثمانيه النيه والاسلام والعقل والموالاه والمشي مع القدره وكونه بعد طواف ولو مكنونا كطواف القدوم وتحميل السبع والاستعاب ما بين الصفا والمروه وان بدا بالمروه بالمروه لم يعتد بذلك الشوط وسنن الطهاره وكسر العوره والموالاه بينه وبين الطواف وسن ان يشرب من ماء زمزم من احد ويرش على بدنه وثوبه وان يقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملاه من خشيته وتسن زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبي رضوان الله عليه رضوان الله وسلامه عليهما وتستحب الصلاه بنسجه صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة وفي المسجد الحرام في مئة ألف وفي المسجد الأقصى في خلق <تصفيق> مئة الثهار خسر أوراق الثهار خسر أوراق ومولاده بعد الثهار يقولنا أن يسرحوا الناس جنباً عيوان أهد ونرسك على أدن اللهم يأمن العلم الناجعة ونرسكاً والسوافع ولياً رسيباً وشفاء منه محمد ومنأه يحففك الله عليه وسلم وقبله طاقتين أدوان الله عليه وسلم وقبله الله وسلم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فصل وشروط صحه السعي ثمانيه النيه والاسلام والعقل مما تقدم والموالاه قياسا على الطواف ولأنه صلى الله عليه وسلم والى بينه وقال في الكافي لا تجب لأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يسترث له ولا تكرمي فقد روي أن سودة بنت عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طوافها في ذلك أيام انتهى الله بحي ومعرفة حب لله والسلام وعلى الله بحي قد عرفنا أن عندنا ركما في الحج ورقما في العمراء والذليل هو يقول الله تعالى إن نستغى النورة لشعائب الله جعلهما لها لشعائب الله ولا بد لكل مشعل من نسك فالشعائب الله هي أماكن قضاء المناسك فهرفة مشعر ولهذا لا بد فيها من نسك ومجدرفة مشعر وبناء مشعر ورمي الجمع مشاعر والطواف والسعيو مشاعر فأتونها مشاعر الله ذليبا على أن لها عبادة أنه لا بد من عباده فيها في الحج والعضوح وأما ما استدر به من قال إنها كل شع سنة من أن الله إن معنف الجناح بقوله فلا جناح عليه أن يطوه بهما ذكرت عائشه أنه لا في ذلك ولو كان غير واجل لقال لا جناح عليه أن لا وذكرت ان هذه الايه هي ازاله الحرج والجناح عن من ظن ان من ظن بهما من شعائر الجاهلين لأن الجاهلين كانوا يقفون بين الصفاة والله وعلى أنهما خلمان يتحرقوا في الإسلام فإنزل الله أنهما من شعائر الله فأصلح السعير من ثمان الأنسان ودليله ايضا من السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تعالى عن من اطاف في حجه وفي عمره معكم ليقولوا عني مناسككم ودليله قوله عليه الصلاه والسلام اسعوا فإن الله تعالى عليكم السعي و الحكمه تقتضي و لان العمره لو كانت مجرد طواف فقط ثم تحلل لما كان فيها زيادة عمم لكانت سهلة يفعلها في لحظات ولكن جاء الله فيها زيادة عمل، بعد قوامها بالسعيد الذي يسير في عيابها المسافة الطويلة ويتبدد فيها وذكروا الفكمة في سرعية ذلك وهو الاقتداء باذار الانبياء او ورهه الانبياء وذلك لانهن يسمع عليه السلام هي اول من سعى بينهما فلقيت سعيه سنه كما ذكر ذلك في حده بن عباس الذي صحيح البخاري لما ذكر قصتها وأنها ساءت من الصباح المرأة في سابع المرأة فاتى جاء اللمث فنبث وحذر ونبعت عين زلزم وشالبت وساقت ولدها فكان ذلك سنتان لما فيه من تذكر احوال الانبياء الأنبياء الانبياء الأنبياء يوم به ذكر أن السرع شروف وتعرفوني أن الشعب لا يتم المشروف إلا به وفتسمى أيضا هذه أركانا لأنها أجزاء لهذا العلم الذين سمواها أركان قالوا غفل الشيء دعوة وجزء من هذه كان وذكر أن شابا يتقدم النسو شروط الصلاه التي تكون قبله ولكن يجعلها شروطا لتمامه هذه الثمانية شروطا لتمام النسخ لتمام السائر الثلاث الأول مشاركته كل عباده في الطهابة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الزكاة وفي عاصل الحجي وفي القواثر الإسلام والعكل والنية لا بد منها في كل عبادة لا يصح السعي ولا الطواف ولا الحج من الكاثر ولا يلغطل من مجموع ولا يسحوا بدونية لو سعى لأجل أن يتردد مجرد تردد أو الحلقان فإنه لا يحصل به المعطب هذه سلوط معتادة أشهد الضادع أنه والات بين الأشواق وما نهر أنه كلما فرغني سأقل كل بجاءة الله في الثاني كلما سبق بساطن التدع في الذي يبيه حتى يكمل السمع فإذا انقطعها لن يتدع لهذا الشيء ويتقدم هذا في الطواف وذلك انه أدفت أنه عن القاطع اليسير فالطواف اخترطوا رفع الحجاب قد يخدم وهو يخوف ففينا إذن يجوز الأوعية الهقع يجلدهم ويأتي في كل ما بقي يطاف ثلاثة وبقي الله ثم يبدأ انتقل ربوعة فإذا ذهب الى المكان القريب ويتوضع لحو خمس دقائق أو عشر دقائق فاستهلت أما في السعيد فالطهارة سلع الشكان يجب أن يأطوه وأن يسعى وهو مهد ليس في الطهارة, الطهارة شرطا كما سيأتي وإنما هي مستهبة فإذن يوعد بين الأشواء ويقول بأن القول الثاني كما سمعنا أنه ليس بشابطا الموالاة والصحيح. هو الأول وما ذكر عن سودة هذه قول شاداً ولأنه لعذر لكونها قوة السعي في ثمهة أيام يعني كل يوم تسعى لها شوقين أو ثلاثة أشوار يمكن أنها مريضة لا تهم أن أحداً يسعى عنها ويسق عليها إلى سعد وليس هناك من يحملها فكان كان لها عذرا في التفريق كل يوم تسعى سنها تسوط أسوطين وأما إذا كان الإنسان قادرا فالأسر الموانع لا يجوز له أن يفتق بينها لكن لو تعرف لو سعى حمدتك واطف وجلس وجلت يستفيد يستريح مثلاً ربع ساعةً أو ثلث ساعةً لم تنقطع الموالاً وأجاز له أن يكمل ويبني على ما نظر بخلاف ما إذا قطعها تقطعاً عن عجل ومثلاً أنه طاف ثلاثة أشواطاً ثم خرج ليتمشع بدون حاجة أو جلس ألي غير حاجة أوله ذلك يعتبر قد أبصى ما تقدم إذا كان هناك عمر فلا بأس كما لو مثلا حصر ولا بلي حاجة فإنه لا ينقطع ما مضمش لطافة خمسة أسواة فإنسا خمسةً أو ستةً أو ثلاثةً ثم أصابه حرق ضولاً أو نحوة وذهب إلى التحلي فأصرح إن شاء الله أنه يرجع ويذنع على ما سبقه ويكمل ما بقيته فخاصة الذي قولان والقول الذي يقول إنه ليس براجل من الموالات لشارك ما لهم دليل الا قصة هذه المراه ولم ينقل انه جعله غيرها ولعل فعلها لعذر حاول في ذلك والقدوه هو فعل الرسول عليه الصلاه والسلام وصحابته فانهم كلهم والوا بينها ولم ينقل عنهم أنهم فرقوا فيما بينهم والسفر يكون عذراً على مستهنا لأن صاحب العذر له أحقية. والمشي مع القصر بقاله الشرف ويقضي السعي راكبا ومحمولا ولو لغير عذر. وفي الكافي يسن أن يمشي فإن الركب جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا ومن الأصف السعيد أنه السعيد وعلى الأقدام وهو الذي سأتهاد لأم إسلاحيل وهو الذي شآه الذي صلى الله عليه وسلم وكذلك أسحابته كانوا على أرضه المشعب وقد تقدم في أولغا من حديث إساء وإن الله يتبع عليكم السعي وكلمة السعي إنما تطلق على السعي على الأقدام وإن أطلق على الأراكم أنه يسعى وأن يسعى له مركوبة ولكن الأصل أن انه في السعي على الأقدام وفي حديث الفديث الذي رأيته هذه المرأة وقال لهذا ذكرت أنها كانت في بيته قرب المسعى فنظرت من نازلتهم صقفا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابهم يسعوا وقد رضعوا أذورهم إلى نصف سوكهم أن تقول أنهم بشدة السعين لأنهم أغفى أخذهم إذارهم فالسعى يتمكن من شدة سرعة ستين وأيضاً فتح أن يستحب العلماء وأن يسعى بين العلماء فعياً كديداً وهذا ما يسعى لمن كان الراكب الغالب فعلياً ذلك استرطى أن يكون ناشياً لكن إن كان هنا يسعى فوجب كان تجازا فك هو ان فل تجازا اي ما توهي يحل له ان جام او ان يركب جامعه ولهان في عالم العباد الذين تطاهم هذه العباد فان لا يرضى السعيد على اهل اقبله ما لولا أن الإنسان المريض أو السقيل أو كميرسكا إلى ساعة مثلاً مئة باعم تعد وسائم فجافة مزقاً بذكر ويصابه في هذه العربة ويحصل بذلك نقصد السعيد من الذكر ومن مروره ببدنه لهذا المطاط يخبر الحاصر أن الأصل فيه سرعي إلا عند العزم المشروط أن النبي صلى الله عليه وسلم إنه مركب في الطوار مرة تل المضار والأصل والأكشق أنه كان يطوف على قدميه لكن ذنبه من المضار فتوضح من القوصات كثر الناس عليه فركب حتى يرونه هذا ضعيف، وحتى يعلمهن، رأثوا كانوا منهم الرجال يستلم به الحجر، وروى أيضا أنه ساعة راتبا في نبذه أن رأثوا على أرواحن لهم لا غير، الأسوأ أطلق لهم، لأن أنهم يزحموا عليهم، وصلوا لا لهم ولا حتى يكون بارزا لله فألا كل حال هل أصل أن يطوف على قدميه أن يسرع على قدميه ولا يركب إلا لغزره وكونه بعد طواف ولو مسونا كطواف القدوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد الطواف وقال خذوا عني مناسككم وهو أن يطور بذل من شهائه من الطواف يطور بين الصفاة من راشد في ثلث سعر طوافا وبعد طوافه بالبكر عندما يلتهي بثلاثة بكركاتين الطواف يحرج إلى الصفاة من بعد الصفا ثم يفجأ في السعر مباشره ولا يفصل بينه هذا هو الافضل أن يقدم الطواف ثم يأتي دوله بالساعد وبليده انه سعيد مكتب النبي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وفي عمرته أن عمره القضاء عمرته العظامة وكذلك فعله غيره أنهم كل من الطواف من القوافة ابتداوا مباشره في السعي لم يصلوا بينهما بفرق فلا يجوز ان يطوف أو بالبيت اول النهار ثم يحرج ويؤخر السعي الى اخر النهار او يطوف اخر النهار ويسعى اول الليل او يطوف في الليل ويؤخر السعي الى ان يطلع السعي في النهار او ما اشبه ذلك يعني يفرق بينهما فان هذا خلاف العمل الذي اغير عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لكن اراه ابو داود في سننه في ابن عباس في القوم الذين كان يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض ما قدموه ان قال يا رسول الله لن أشعر في سعيت ضمن أم فقال لا حرج لا حرج فأحد من هذا دعم المتائف أنه يجود تقديم السعي على الطوار وليس بعد ذلك آخرون وقالوا أبي هذا ما يكون ترتبر شهدة وصحتها وذبوتها يتبر خاصة لمن كان جاحلا، فإن علم الإسان فتأمد السعي قبل أن يطوف فإنه فاستأمد ما يمكنه سعيها فلا يعتد بالطوار الذي بعد السعي ولا يعتد بالسعي الذي وقع بعد السعي يتعب مثلاً يتعب بسعي ما يتعب بعد, بعد القوار فجلس يريح نفسه نحو نصف ساعة أو ساعة يوم ما أشبه ذلك في ركعتين ركاتين ويشبه ما وما أشبه ذلك فالساعة هو أقل منها لعلها لا تنتبه حاصلاً فيجي ذلك إن شاء الله لكن الأول المبادرة والمغالاة بين للطوافير والسؤال وتكميل السبع يبدا بالصفا ويختم بالمراه لما في حديث جابر واستيعاب ما بين الصفا والمراه ليتيقن الوصول اليهما في كل شوط قال عن ابا شرطان وهو ان يكون السعي سبعا كما ان الطواف لا يكون سبع بل السعي سامع الا ان الطواف يبدا من احد وينتهي اليه شوط واحد السعي <تصفيق> فيبدا من الصفا وينتهي من الى المراه شوق من الصفا الى المراه شوق من المراه الى الصفا شوق ذهابه ساغيه ومذيوعه ساغيه ما هو معروف لا بد من سبع. سبعه اشواق فالنفس منها يعتبر مخلا ومبطلا فالطافه سته اهما تحلل اعتبره غير مده سعيه غير مده لابد أن يكمل السبعة سبعة الأشواء ولا, ولا يجب ستة أو ستة ونصف أو معاش ما ذلك فهذا سبع ومسطة أيضا تكميل ما بين الصزا والمرة تكميل المساحة فإذا بدأ المدود والصفاء وانتهى دون فإنه فانه لا يعتبر كمل الشوق ومبدا الصفاء يقرب من العمر الركيزه هذه يقرب من هذا مبدا الصفاء الابتداء ارتفاع الملاك كما هو معروف ارتداء ارتفاعه هذا مبدا الصفاء فلو رجع الانسان من ذلك المكان بعدما يصعد نحو خطوتين او ثلاث يصل الى قوم العمر اعتقد الكافيه لكن الافضل ان يصعد الى ان يشرف على البيت و يرى البيت يكون له فان وضع قد على أدنى مكان من الصفا ثم رجع كذا وذلك إن شاء الله كذلك المروح نهايتها قبل نهاية يعني قبل نهاية الطريق المساصل الذي جغل من العربات قبيل نهايته هذا ارتداء المروح ولكن عندما تطلب عليها تبدأ في ارتفاع قليلاً قليلاً عندما ترتفع نحو خطوات خطوتين أو ثلاث يكون هذا ابتداء المنهور فما تجعل ذلك فيتبرنا كمل سبعة فنحاصل أنه لا يلزم أن تصعد إلى نهاية الوقت لا في الصدا ولا في المنهور بأن إذا تحقفت أنك صعدت على المكان المرتبع الذي هو بداية ارتباع الملاق فقد أنهيت الشرطة إن شاء الله لكن كما ذكرنا الافتحباب أن يحتفع الى أن يقرب من الحصن الذي لم يبلغ أو مقاربة أو المستوى وكل ذلك إن شاء الله من سلام الشرطة وإن بدا بالمروه لم يعتد بذلك الشوط لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله ابدا بما بدا الله به فبدا بالصفا فرق عليه الحديث رواه مسلم ورفض النساء ابداوا بما بدا الله به هذا حديث مشهور لروايه مسلم ابدا او ابدا بما بدا الله به وفي روايه النسائي ابدؤوا <تصفيق> بما بدا الله بالخطاب والامه الله تعالى بدا بالصفه ان الصفه, الصفة والمروه فما دام كذلك فالبدء بالصفه فان من بدا بالمروه لم يعتد بذلك السوء يجب ان يطوف السبعه الغيره يكون ابتداء من الصفه حتى يا ابن الرسول ويحتلون الطرق كل امرء لا يسال ما بين اشروط من normative الصغاشات فوات تماما الارض فسنن الطهاره وستر العوره لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشه لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ان ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه وقالت عائشة إذا طافت المراه بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فالتطب بالصفا والمروه فإن سعى محدثا أو عريانا أجزأه في قول أكثر أهل العلم لكن, لكن ستر العورة واجب مطلقا انتهى من ذكر الشرور هو بلع يعني السعي سلد تكون مكملات ومستحبات يكثر بها اجره ويعظم بها ثوابه فمنها ان يكون متقهرا وليس بشرط فلو طهر هو محدث اجزاه ذلك ان شاء الله لان انشاء الطواف بالبيت هو الذي يشترط له بحرمة البيت ان يكون على ارضه اما قراءه البخاري مره سعي فان ذلك ليس بشاب ان يكون على وفق بل يجوز ان يطوف وهو مفتح لكن من حضنه المسجد ومن حضنه المشعر ان ياتي بهذه العباده وهو على طهاره يكون ذلك اثمن واثم واذل على تعظيم شعائر الله وَمَنْ يعظم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا من تَأْفُهَا الْقُلُوبِ فإن الأباسود عليه الصلاه والسلام ما لها عائشه الا عن الطوافة هي حائقة وعائشه الطوافة صفحت وقالت لو طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين وهي طاحة ثم هابت ذلك وظقي عليه السعي عشر لو كانت فائرة، وإن كانت فائرة من عن تمنع دخول المسجد من كل المساجد، لكن هذا لغرض انها لما لما جاء هذا الأمر لا بد أنك حتى لا يطرد طلابها وحتى لا تحتبس أسبوعا تحتبس رفقتها لاجل ذلك. تؤمر بأن تسعى ولو كانت على غير طهر هذا بالنسبة إلى الطهار بالنسبة إلى ستر العورة فمعلوم أن ستر العورة واجئ أو متأكد في كل الحالات سواء في المسانين أو في الأسواق أو في المماري أو في كل شيء الإنسان فأمرهم بأن يستر عورته التي هي من السبط إلى خطنة وقد ثبت أن رسول الله عليه وسلم ورأى رجلا قال يقال له بن الأسلم وقد أدى فخذه وقال ربك فاخدك فإن الفاخد عورة فهذه غير الصلاة فإذا كان كذلك مطلقا في حالة العبادة في ألداء عباد سلم العبادة في السعي يكونوا آكد ومدام أن الإنسان مأموراً بأن يسطر عورته بكل خالاته يفذي أداء العبادة أولى لكن لو قدر جرى أنها وهو قد كشف الله عورته أنه ما الله أخذه أولى هجاله ما نقول هذا الأشياء بل نقول أهنأ وسقط عنه وليس سقط عنه فبكر ولكنه آزلا لهعله على كما يأهم لو أبدا شيئا من عورته للأسواق وأمام الناس لو أبدا شيئا من عورته المغلبة عن مثقاتها كما تحت السر في أراه وقففة يرتبر آزلا فستر العورة تراجبه الصلاة خروج بعضه يؤمنها ينطل الصلاة وكذلك في الطواف لأن الطواف من صلاه اذا إذا خرج بعض من العربة لتأثريقا أو, أو لأن عنده بطل ذلك الطواف أو ذلك الشوق وأما في السعي فلا ينتمه لكن يحسب له والموالاه بينه وبين الطواف بان لا يفرق بينهما طويلا فقال عطاء لا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى في اخره وخاصة من خذورها بما كان جاهزا. وهنا الموالاه وهو أنه ساعة ما يفرغ للطواف يدعوه السريع. هذه الموالاه زادة الأعظم إلى أنها سمح. وأنه يجوز أن يطوف في أول النهار ويسعى في آخر النهار. وإن كان مانك في هذا الأول. الاولى والمجتمع أنه يلجا بالشعر حين ضرابه من الطوارئ فانفصل بساعه او بساعتين براحه أو بشغل او نحو ذلك ان صح ذلك واما باكثر من ذلك لازلنا تشتريه شيئا فاذا سعى في اخر النهار فقط طاب في اول فلازم اطلب انه يجري مع شغله إلا هذا الأخضر الأخضر المغالاة بين الساعي والقوص أن يسعد الساعة فرارة لذا المغالاة تعتبر المخدمات الأسفل وصلنا أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وذوبه لحديث جابر مرفوع ماء زمزم لما شرب له رواه أحمد وابن ماجه وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. فعن ابن عباس مرفوعا إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم رواه ابن ماجه. ويقول بسم الله اللهم جعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا وشفاءا من كل داء. فاصل به قلبي واملأه من خشيتك لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له إن شربته وتستشفي به شغاة الله وإن شربته وإشب اشبعك الله الله به وإن شربته لقطع رمائه قطعه الله وهي هزمة جبريل وسقي إسماعيل رواه الدارق النبي هزمة جبريل يعني في الحديث الذي أشبعنا عليه أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هم إسماعيل الناس فظمئ ابنها ذهبت فلسل لما نفد المأم الذي عندها وذاتما تردلت لما استخدمها الوظة تبعت سمعت شثاً او صوتاً فلما انها تبينت وإذا ملك في صورة الإنسان فهزم ببعاكبه الأرض يعني بحث ببعاكبه الأرض أصبح هذا الماء هزمة جبريل بمعنى أنه حرث وبحث في الأرض فنبع الماء منها سقياً لإسماعيل هزمة جبريل وسقيا إسماعيل. يعني أمد الله به إسماعيل الأمه على حاجة لما انهما اعتمد على الله لما قالت إن الله امرك بهذا قال نعم قالت اذا لا يضيعها لما كان كذلك كانت هذه البئر و بئر زمزم وهي من, من اقدم الاباء واثبتها وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أم ذنبه الإسماعين لما أنه نزعل ما أخذت تحجره فهتى لا يسيره يقول عليه الصلاة والسلام لو لم تزعل لكانت زينه زنزم عينا بعينة يعني عين ناجعة لا تضيق ثم لما كاد كذلك <تصفيق> شرع الشرب من ماء الزن عند كل نسخ أن يشرب منه وأن يتظن أن يشرب مرة بعد مرة يتظن يعني فديه أنه من صبات المؤمنين وأن المنافق لا يتظن أول منه فتظنع معناه الشرب وتكرار الشرب حتى. يمر بالأغلاع أو له ذلك فظلع إلا أنه ملأ باقنه أو علع مرضة بعد مرضة ذكر أيضاً أنه يرس زياباً وبدنه ودام أن ما أزنزم لما شربناه وإن كان زياباً فيها لا أزنزم لما شربناه فيها غرابة من الفيض الاستناد ومن الفيض المكتب ولكن السلة الثالثة لأنها عليه الصلاة والسلام شرد من ماء ذنب وأقرى الصحابة على شرب هنزل أشقى الطالما بي فعل عن داسي لأعجب الشقاية فهذا بي تبنينا من واجبات الحج ولما كان بقاية الحاج من الأعمال الشريفة أشتطها عن العباس لأن العباس الأولاد هؤلاء الذين يشكون الناس من ماء ذنب وكانت السبية في ذلك الوقت للجلع المعروفة فإن كانوا قد جعلوا عمالا يتذبون الماء من قاعد البئر للجلع ويصبون فيها أحوافا والناس يرجونه ويشربونه وكانت مثل نبتة لأن العنا ليلا ونهارا وهذا يدل على شهرة شرب مسجادي لها غير أنهم يحتاجون من ينزع ويسكب الماء في كل أوقات ليلا ونهار لياله هذه هي أنه عليه الصلاة والسلام. فشرباً مما إذنب. لما ان هذه بهذه جاباً الذي صحيح مسلم يقف هنا جلوا فشرب وأنه قال لولا أن يعلمكم الناس لن اجتدأتوا معكم لن اجتدأتوا بالجلوين معكم ولكن لو فعلت ذلك لكانت سنه فجاء كل واحد وقال أنا اجتدأ أنا اجتدأ الدلوان فيكسر الناس عليكم ويغلبونكم فتركها لأحد استقايا وثبت أيضا في الصحيح عن ابن عباس قال فقيت النبي صلى الله عليه وسلم من بئي ذاتنا فيشارب وهو قائم وذلك هي حجته في حجة في فيسن ان أن يرش ثيابه ما دام فيه هذه البركه وان يدعو لهذا الدعاء ان يجعله الله له علما نازعا و رزقا واسعا و شبعا وليا يعني يقول مقام الطعام ويقول يقول مقام الشراب فان ذلك من فاتح ولا لكم قراءته هذه الايه الاذن في قصه اسلام هذا الصحيح انه لما قدم الى مكه واسلم اختفى بمكه وبقي ثمان وجبات لا ياكل شيء لا ياكل طعاما انما يشرب من ماء ذنب حتى قال قال فسلمت حتى تكسرت وكانوا بقوي مع لا يتغذى باكل انما يشرب من ماء ذنب فاصبحت غذاء وشفاء كذلك يدعو بها يجعلها الله له ذريا وشبعا وشفاء وكل داء مع يدعو بما احد ومع لها يدعو الله بها بالطنون العامه النافعه هكذا يدعو على كل حال اذا تيسر الشرب له في كل وقت فهو الافضل لكن الان يغلب الموضوع ان الماء الموجود ليس هو كله من ماء زنزن غالبا انه يخلق من غيرها لكن الافضل انه من بئر زنزن اجتنب الان بواسطه الكهرباء الماكنات يغرقنها وياخذ هذه المواصلات خارجا بعيدا وقريبا ويوصل إلى الى المدينه بنقل سيارات ويضمن المواصلات التي خارج الحرم يغارب انها مع توسعها انه ليس كله من بئر زلزل ولعله لعله فيها و من كلّه في ولتغير طعمه أن كنا نعرفه قديما له طعم خاص والآن تغير طعمه إلى خلاوة وازال ذلك الأثر الذي كنا نعرفه قبل أكثر من أربعين سنة تغير عن كل ما هذا كل كلّ حال إن شاء الله لان ماذا له باقي ذاك أو ذاك فلا ي... يعدى أنه أستأذي ربي وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زارني أو زار قبري كنت له شافعا أو شهيدا رواه أبو داود الطيالسي أو الطيالسي وعن ابن عمر مرفوعا من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي وفي رواية من زار قبري وجبت له شفاعتي رواه الدار قطني بإسناد ضعيف <تصفيق> رحمه الله ينقل او يسير بعضهم على ما سار عليه البعض الاحد ومساله زيارتك للنبي صلى الله عليه وسلم مساله قديمه تتابع عليها الفقهاء وكانوا يجتمع كلمتهم على استقبالها وقد خالف في ذلك شيخ الاسلام المتينية رحمه الله ذكر أنه لا, لا يستحب اشد الرحمه ولا السفر لزياره القبر النبوي وإنما يكون القصد من السفر المسجد النبوي فكان كثير من علمائنا ومشايخنا في هذه العبادة لأن يقول تسنى زيارة مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم يعني النقلة والجحلة والسفر الذي يكون من بلاد معيدة يكون القصد منه زيارة المسجد لأن المسجد هو الذي تضاعب فيه العبادة فأما زياره القبور فإن القصد منها كما تقدم في الجمائل تذكير الاخره والدعاء للاموال فأما تذكر الاخره فيحصل لزياره اي مقامره في البلاد اذا اردت أي ينقطع مكروه تتذكر الاخره فانك تزور المقامره في بلادك على حد قوله صلى الله عليه وسلم بيور القبور فإنها تذكركم الآخرة أو تذكركم الموت فشرعية زيارة القبور كان قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حديث عهد بجاهلية محافة الغنو ولما رسخ الإمام في قلوبهما التفيد رحص لهم وعلم بأنها تذكر الآخرة فأما زيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم فتسلوا بغير شد رحل لمن كان بالمدينة أو المسافة القريبة دون مسافة القفر ففيها بهذا الآن يزور القبر ويكون قصد السلام ويكون قصد أيضا الاعتبار ومعلومة أنه صلى الله عليه وسلم قد رخص هي الصلاة عليه في كل الاماكن ثبت انه عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لا تتخذوا القبر عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث كنتم فان صلاتكم كن تبلغني وثبت أن علي بن لما رأى رجلا أن يأتي إلى القدر النبوي وينخذ رأسه كل يوم النهاه وقال له ما أنت ومن بالأندلس كم لا سوى والأندلس هو أقصى ما أصل إليه, إليه المسلمون في قدر الإسلام يعني أنهتها الآن يُعرف يا يا رباني اتصل بها فالحاصل أنه لما كان كذلك فالصحيح ان شاء الله أن السفر إلى المدينة يكون القصد منه زيارة المسجد النبوي الذي تشد اليها اضلحان والثابت أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تشد اضلحان فلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام مسجد يانا والمسجد الأقصى فلا تسج إلى موضع يقصد التقاف المهيب ويقصد الأجر بالسفر إليه ويقصد مضاعفة العمل فيه فلا إلى هذه المساجد فلا تقصد البقاع لاجل التبرك بها ولا تقصد القبور ويشد عليها الرحم لاجل السلام عليها او لأن رجاء البركه او الاجر او ما اشبه ذلك اي بقعة. والحديث عام بالأسفار التي يقصد بها وأن الأسفار الاستجارات للتجاره او لطلب العلم فهذا لن يتعرض لها حديث خاص بسفر الى بقعه يرجى مراكتها ومضاعفه العمل فيها لن يتعرض لكم انسان يسافر لزياره صديق انه يسافر ويشد رحله لزيار تجاره او لنقله او لسفر نزهه او نحو ذلك لا تعرضت الا لقصد بقعه فما ذاب كذلك فاننا نقول لا تسافر لا تسل الزيارة الى القبور لا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى قبل صاحبه ولا إلى قبور الشهداء، ولا إلى غير ذلك من القبور وإنما تسل الزيارة للمساجن الثلاثة التي تضاعب فيها الأعمال هذا هو الصحيح هذه المساله كما تعرفون هي التي جرى عليها نحن تسلح الإسلام ابن تيمية وقصته شهيرة فانه كتب رسالة لما سئل عن سيدنا ضحنه إذا اختار إلى المدينة ولما اشتار كثير رسالة إلى خلاص واستيسخت أنكرها علماء زمانه ورفعوا أمره إلى والي دمشق و عاتبوه وجادلوه وقودع السجن وبقي في السجن إلى أنما فرحمه الله ولما كان كذلك بقي في السجن السنة سنتين أحلا يكتب يكتب في هذا الموضوع فكتب عدة رسائل كلها من أكبرتهم وحضرت في رسائل وأيضتها ما يقوله فأصبح بدل ما كانت في الله أجزاء كبيرة تجدونها المجمد الثالث والعشرين من مجمع الهتاو كله غالبا يتعلق بالزيارة غلانه الزيارة فهذا في معنى في تحقيق الزيارة ثم لما كان كذلك يعني لما غارت هذه المسألة منه رحمه الله تحمس له بأضراف زمانه فرد عليه ومن أشهر ما رد عليه في زمانه السبت المشهور الذي كتف كتابا ما يزال مطلوعا ويطمع صليات ويطمعهم كموريون ويشهرونهم وجمه شفاء الأستاذ والأجسام لزيارة خير الأنام ورد عليه سميله صغيرا من كل شيخ الشيخ الإسلام هو ابن عبد الهادي رحمه الله في الكتاب الذي قد يعني لكن ابن عبد الهادي رحمه الله توفي وهو حدث والظاهر أنه لن يكمل من هذا الكتاب لن يكمله بوجود ناقصا فيه على كل حال لا تزال مثلا فيها مجالات وفيها اللي جاءنا إلى زمان نهارة. كتاب علوي هذا الذي ولد علوي الذي جاءنا هم جعلوها من مفاهيم يجب أن تصحح هو تأييد لقوله لأنه تشد الزيارة أهد الثاني إلى زيارته عليه السلام وأنه وأنه وأنه أما لهذه الحديث التي راها الطيارة في غيره فكلها حديث ضعيفة أو مضوءة لا هي حديثاً روي بدرجة ليقرب من الحسن إلا ضعيفة وإلا مضوءة الضعيفة شديدة الضعف يعني الضعف لا ينجح وليس بها ما يعتمد عليه وقد تتبعها السبك وبيّن درجتها المعد الهادي وصالب الملكي وغيره وبيّنوا غضا وتتلّموا عليها فأصلح أن حقيقة السبب إلى المسجد هي أنه ويسلم أما إلى القضر لا يجب أن يكون السبب إلى القضر والآن لكم تجدون الآن كتباً تؤيد قول قبولي أن نستمر إلى قبر وأنه فيه غضب وفيه أجل وأنه, وأنه ويأتون فيه من حبيب او وطوبة قريبة وكذب ويأتون فيه من قولات كثيرة وكلها لا تجدي شيئا والحديث الثالثة هي العذرة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى عن اتخاذ قبره عيدا وأمر بان يصلى عليه حيث كان صلى عليه عليها كنت كنتم وإنّ صلاتكم نрутّ نعم قلت استحب الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة وفي المسجد الحرام بمئة ألف وفي المسجد الأقصى بخمسمائة لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة رواه أحمد وابن ماجه. بإسنادين صحيحين وعن أبي الدرداء مرفوعا وعن أبي الدرداء مرفوعا الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة وابن وابن خزيمة في صحيح هذه المساجد أستغلها نفسي في شبه إلى هذا الحال لآجم الهربحة فلسنا الحرام الذي حول الكعبه شرفه لقوله قبله المسلمين اينما كانوا لقوله تعالى هو ان وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم هو ان وجوهكم شطرا وفضله لانهم محيط بالبيت الحرام الذي به المطاف والذي به اداء المناسك وفر له لانه واقع في البلد الحرام كما في قوله تعالى اولم يمكن لهم حرما امنا واجبى اليه ثمرات كل شيء وفر له انه الذي جعله الله محلا لاداء هذه المناسك مناسك من الحج وفر له ايضا قدره ان اول بيت واجعل الناس الذي بذكر فلما كان بهذه المثابه استاسر بهذا النظر فاصبحت الثلاث فيه بهذه المضاعفه بمائه الف واما الثاني فهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في قوله تعالى المسجد الاسري سالت الاوليه ومن الحق ان تقوم فيه هل هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمسكد قبرة؟ وإذا كان هو مسكد قبرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولا بهذه المصر لأنه هو إسعى على التقوى اكتشف الغم بتوهي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم كما أسس إبراهيم أو جدد المسجد الحرام واكتسب الفضل لأنه مقابل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أدله الصلواته واكتسب الفضل لأنه أسساء على التقوى وليس فاضله لكونه مقابلان من قابل النبوي يعتقد العامه او القبوريون او المشركون انه ما قبرا الا لكونه فيها القبر وان الصلاه فيه مضاعفه لانه يظن القبر النبوي وقوله ابي بكر وعمر او انه ما اكتسب هذه المضاعفه الا لله وليس هذا من والنبي عليه الصلاه والسلام اخبر بالمضاعفه ان ياتي به وهو حق بقوله فلا تمتث بهذا باذن هل كان اذا انشرقت فيه قبر ما كان فيه قبر لو صلى فيه انسان في حياته النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاه والسلام في احد غزواته او في احد اسفاره لاتساب هذه المضاعفه فمضاعفته ثامثة وموجودة قبل أن يوجد فيه القبر ولم يختص بعد القبر أو بعدما دخل فيه القبر في شيئاً من النيادة والأسف أن القبر كان حجاناً عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام سكان الهجرة حارياً من المسكد والمسجد محروف فهو شيطان مستقلة وليس فيها القبر ولكن عندما وصل في زمن الوليد اضطر الى ان ياخذوا حجرات امهات المؤمنين فاصبح القبر بوساط المسجد فاشتمرت التوسعات الى ذلك الوقت وعلى كل حال الاصل فيه انه اكتسب الفضل لكون النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي اسس وهو الذي صلى فيه واصبحت المدينه ايضا حرما لكونه حرمها لكونه اني حرمت المدينه كما إبراهيم ابراهيم أما اما المسجد الاقصى فالصلاه في فيه مئه خمسمائه كما سمعنا وذلك لانه مسجد الانبياء الثالثين وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام صلى عليه من لا يؤمر بالصلاه الا شاء فإن الله عليه بالنبي صلى إليه بالنبي له استقبله نحو سبعة عشر شهراً ثم أُمِر بأن يتوجهه إلى الكابل وإليه المسرية بالنبي صلى الله عليه وسلم فمن ياسر عبده لا إيمان من, من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من دارة الحرب فاتسبت الله لكونه أسته أنبياء أبنين واتسب الفضل للمركة واتسب الفضل للقدام لهذه أنه عليه السلام شر إلى اي أي المساجد يامنا من فكان بين قال المسجد الحرام وقال ثم أي قال المسجد الأقصى وكان بينهما قال أربعون وهذا سبب تفضيله ولكن البضاعة والحسنات التي في المسجد المئات الأنفل هو الرغي أنه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال إني نذبت إن فتخى الله عليك مكت أن اصلي في المسجد الأقصى قال هنا فقال إني قد نذبت أن أصلي هنا لا صلحها هنا فألح وكبر قال شأنك إذا فمعنه أنه إذا إذن أبعض أن يصلي في المسكد مضغول جاء أن يؤدي ذلك النذر في المسجد الفعضل فإذا نذرع يصلي في المسجد, في المسجد النبوي وصلنا في المسجد الحرام أجزئ لأنه أفضل ثلاثمائة ألف وإذا نذرع يصلي في المسجد الأكثر وصلنا في النبوي أجزئ لان صلاة فيه لألف وثلاثين مستقن أقصى بخمسين فحصل على ألف أكثر من خمسين وجازع يصلي ما نظره الأقصى في المسجد الحرام لأنه أفضل وأفضل هذه المضاعفة اكتشفتها هذه المساجد ولا يلحق بها غيرها المساجد للذلع لأن المساجد لا مساجد مثلا جميشة ولا مساجد مصر النصر والعوائرها من المساجد الجديد لأنها كلها سواء في الحدوث الصلاة فيها سواء يتقدم لنا في أو ممكن نظر بنا أن الصلاة المسجد العتيق القديم لها لمذيئة ولكن ليس لها مضاعفة الفصوصية إنما إذا كان هناك مستداني سواء وهدو من أقلم وهدادته فيه أقلم حظل بعض الغلماء عبادته مستدى أقلم يتدان العبادته فيه لبعض قياس على نساجد السلام ولكن الأصل المساوات والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد <تصفيق> فبقيت من الأسئلة فهذا السائل يقول هتجد صلاة الصلاه لما إذننا وهل يجد العضوء منها لعب فجحتاجون إلى أن يصلوا فهي المقرة يتنصوا لأسئلة المقرة الذي هي المعاصير رحمه استأجوا عند ضيق المكان ويجب أن يفرد به لأنه طاهر وليس فيه نجاساته ولا غيره وما هو مؤمن والصحيح أنه يجب يجب أن يتوى الله منه اختل هذه الاختنجة وغسل أذر الله يقال يجب منه الأكثرون يكرهونه ولكن لعله إن شاء الله لا بد ويقول ايضا هل يجب ان ينسوا المخيط عند طواف الوداع نعم ان طواف الوداع قد تحلت غالبا قد تحلل التحلل كله ويقول ما الصلاة الصلاه بركاتين لغالب غلط واذا كان بدعه فلا الرد على من يقول نقول هو بدعه إذن لا يصغر الزيابة شيئاً من المقاع في مكة ولا في المدينة وليس بذلك أصل تجدون في مكة وفي المدينة هنا سنسمون أنفسهم مذورين وحقاً أنهم مذوروا فنسموا أنفسهم يقولون إننا الأماكن التي لها فضلت فالزيارة هذه نفت الزيارة في الزيارة يأتبون على الراكم ويرسون به على أماكن وهذا مولد أبي العلي وهذا مولد رسول الله عليه ليسر وهذا مسجد ملال وهذا غار سور وهذا غار سور وهذا كذا وكذا وهذا المسجد أبي بكر وهذا مسجد الدلتين هذه المساجد نساجد السنة وهذا كذلك وكلها لا يترعون الزيارة شيء منها إلا مسجد قضاء الذي ذكر الله أنه أول أنه أثث على التقوى فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل اسبوعا مراكبا وماكبا لذلك تسمى زيارته من النبي فأما زياره البقيه فتكون للاعتبار والسلام وكذلك زياره الشهداء تكون للاعتبار عظما والسلام والدعاء والاموات أما المساجد الأخرى فلا اصل لها ولا اهميه لها وكذلك غابتها يقول الرسول عليه الصلاه والسلام بقي بعد الهجره بعد الهجومه بمكه له ثلاثه عشره سنه لم يزل الصراط ما اتى الى بعد بعدما مازل عليه الوحي فيه اول مره انما كان يتحدث فيه